ان التعلم والتعليم و ا ل ا س ت ف ا د ة والاخوان والحث على التمسك بكتاب الله تعالى و س ن ة رسوله والدعاء للهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقدمه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم أ ك ر م ن ا بنور الفهم و أ خ ر ج ن ا من ظلمات الوهم وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين يا أ ر ح م الراحمين يا أ ر ح م الراحمين في هذه ا ل م ح ا ض ر ة ن ت ط ر ق ونختم إ ن شاء الله كتاب القياس وهو الكتاب الرابع من كتب جمع الجوامع وسنتحدث فيه عن كتب المسائل ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى سنتحدث فيه عن القياس من الدين امام خلافه لمن قال من ا ل م ع ت ز ل ة أ ن ه ص ن ا ع ة من الصناعات وليس من الدين سنتعرف هل القياس من أ ص و ل الفقه او من الفقه والمخالف هذا إ م ا م الحرمين يرى أن, أصول ان القياس من الفقه ليس من ا ل أ ص و ل ق ا ل ل أ ن أ ك ث ر م ش ا ع ل ف ك عباره عن استنباط واله أ م ا هو بس ا ل أ ص و ل قياس حجه وهو من الفقه ليس من ا ل أ ص و ل لكن ا ل أ ص و ل ي و ن على أ ن ه من ا ل أ ص و ل و ما يترتب على شيء تمام ما يترتب على هذا الخلافه لا شيء بعد ذلك سنتعرف على الحكم المستنبط بالقياس أ ي حكم استنبطناه بالقياس نقول أ ن ه دين الله ونقول فيه أ ن ه شرع الله ف ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة والدين ع ب ا ر ة عن أ ق و ا ل م ن ص و ص ة ومستنبطه خلافا لما يروجه المعاصرون القانونيون يقول لك ا القانو... ل ش ر ي ع ة ع ب ا ر ة عن النصوص هذه الشريعه الاسلاميه ة الشريعة لنخالف لنخالف النصوص الوالدة ت ب أ م ا أ ق و ا ل المجتهدين هذه ليست من الشريعه ة ما ق ا لم يقل أ ح د ه ا ف كلها تعتبر من ا ل ش ر ي ع ة طيب ا ل ن ق ط ة ا ل ر ا ب ع ة تمام بس لا يقال انه قاله الله أ و قاله نبي لا ما يقال قاله الله ولا قاله نبي بعد ه حكم القياس متى يكون فرض ك ف ا ي ة و متى يكون فرض يشعر ثم ب نتعرف على أ ق س ا م القياس باعتبار قوته و ضعفه إ ل ى ج ر ي و خفي ف ثم ب نتعرف على أ ق س ا م القياس باعتبار عله قياس علا قياس د ل ا ل ة القياس في معنى ا ل أ ص ل افتحوا كلكم سنقرون الله ا ل الرحمن الرحمن ونفعنا والسلام رسول ورضى على الله الله به بك بكم وسائر الصالحين في الدار نيامين خاتمه لكتاب القياس والاشح ان القياس من الدين لانه مامور به لقوله تعالى فاعتذروا يا اهل الابصار وقيل ليس منه لان اسم الدين انما يقع على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك لانه قد لا يحتاج اليه وقيل منه ان تعين لان لم يكن للمساله دليل غيره بخلاف ما إذا لم يتعين لعدم الحاجه إ ل ي ه والاسح انه هي القياس من اصول الفقه كما عرف من حده وقيل ليس منه وانما بهن في كتبه لتوقف غرض اصولي من اثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيان على ب ي ا どうしても言わないいよいいよ قال خاتمه لكتاب القياس الاصح أ ن القياس من الدين الاصح أ ن القياس يعد من الدين لماذا ما العلم السبب ل أ ن ه مامور به وكل مامور به يعد من الدين ما الدليل على أ ن القياس مامور به الدليل على أ ن القياس مامور به الدليل على هذه ا ل م ق د م ة قوله تعالى فاعتبروا يا أ و ل ي ا ل أ ب ص ا ر والاعتبار هو القياس هذا هو القول ا ل أ ص ح هناك خلاف لبعض ا ل م ع ت ز ل ة قالوا أ ن القياس ليس من الدين القياس لا يعد من الدين وانما هو مجرد ص ن ا ع ة من الصناعات فهو ليس من الدين لماذا ليس من الدين قالوا اسم الدين يقع على ما هو ثابت ومستمر يحتاج إ ل ي ه لا يتغير ويحتاج إ ل ي ه في سائر ا ل أ و ق ا ت و ا ل أ ح و ا ل والقياس ليس كذلك ل أ ن ه ت ا ر ة يحتاج إ ل ي ه إ ذ ا لم يكن في ا ل م س أ ل ة دليل غيره و ت ا ر ة لا يحتاج إ ل ي ه إ ذ ا كان في ا ل م س أ ل ة نص من الكتاب أ و لا او سنه اذن ت ا ر ة يحتاج إ ل ي ه و ت ا ر ة لا يحتاج إ ل ي ه إ ذ ن ما ينبغي أ ن نجعل ى هذا من أن الدين أ ن الدين إ ن م ا يقع على ما هو ثابت عش مستمر قال وقيل ليس منه ل أ ن اسم الدين إ ن م ا يقع على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك ل أ ن ه قد لا يحتاج إليه ل قد لا يحتاج اليه يحتاج إ قال وقيل قال وقيل منه تمام. تمام والقياس ليس كذلك ل أ ن ه قد لا يحتاج اليه طيب قال القول الثالث هذا قول فصل قال إ ن ا ح ت ج إ ل ي ه فهو من الدين إ ن لم يحتج إ ل ي ه فهو ليس من الدين ما معنى ان نحتج إ ل ي ه يعني ليس هناك دليل في المساله أ ل ل ة إ ا ق القياس ي دليل غير ا إذا كانس المسألة س ف و من الا د ي ن إ ذ ك القياس ن ة دليل ل غير ا فهو فلا هذه هؤلاء هذه نقول القولين ليس الدين على القياس الكتاب والسنة والإشقال إشقال هي تأتي من مرتبة مرتبة أننا نرد بأن بعد انه قد يحتاج اليه و قد لا يحتاج قال و قيل منه ان تعين ا م عنها ن تعين بان لم يكن للمساله دليل غير بان لم يكن للمساله دليل غير بخلاف ما اذا لم يتعين لعدم الحاجه ي ه بخلاف ما اذا لم يتعين تمام لعدم الحاجه طيب ا ل ن ق ط ة التي بعدها ولا اصح أنه, انه اي القياس من اصول الفقه هذه المساله الاولى انتهينا منها هل القياس من الدين أ م ليس من الدين الاصح أ ن ه من الدين الثاني هل القياس من أ ص و ل الفقه أ م من الفقه يعني المخالف في هذه مساله امام الحرمين امام الحرمين قال القياس أ ك ث ر مسائله من الفقه لماذا ل أ ن أ ص ل ا ً اصول الفقه يثبتون حجيته فقط أ ن القياس ح ج ة بعد ذلك ا ل أ ش ي ا ء ك ل ه ذ ه ا ل ك ث ي ر ة ا ل م ت ط ا و ل ة ع ب ا ر ة عن فقه وليس عن ه ا عن أ ص و ل قال إ ذ ن هو ليس من, ليس من الاصول ليس من ل أ ليس من ا ل أ ص و ل تمام أ ي ش ي ك و ن قال والاصح أ ن ه أي القياس من أ ص و ل الفقه كما عرف من حده أي, اي كما عرف من حد اصول الفقه ب أ ن أ ص و ل الفقه أ د ل ة الفقه ا ل إ ج م ا ل ي ة والقياس من ا ل أ د ل ة ليش؟ ا ل إ ج م ا ل ي ه وقيل ليس منه والقائل هو إ م ا م الحرمين كيف إ م ا م الحرمين كيف موجود في كتب ا ل ف ق ه أ ص و ل قال و إ ن م ا بين في كتبه لتوقف غرض ا ل أ ص و ل ي من إ ث ب ا ت حجيته المتوقف عليها تمام الفقه على بيانه قال إ ن م ا بين في كتب ا ل أ ص و ل لماذا ل أ ن ا ل أ ص و ل يريد إ ث ب ت ح ج ي ة القياس و ح ج ي ة القياس متوقف على ماذا متوقف على بيانه الحكم على الشيء فرع عن تصوره والفقه كله متوقف على حجيه القياس نعم قال وانما يبين في كتبه لتوقف غرض الاصولي من اثبات حجيته المتوقف عليه الفقه ا على بيانه بعدما ب انتهينا من المساله الثانيه ة التي أ ح ك ا ا م ل ت س ت ب ط من قياس نقول فيها دين الله ونقول فيها شرع الله ولا يجوز لنا أ ن نقول فيها قاله الله ولا قاله إ ي ش نبيه. لماذا ل أ ن ه ا م س ت ن ب ط ة لا منصوصه و إ ن م ا يقال قال الله وقاله نبيه إ ذ ا كان القول مانصوص قال وحكم المقيس و ق ا ل فيه أ ن ه دين الله وشرعه يعني شرع الله ولا يقال فيه قاله الله ولا نبيه لماذا إ ي ش السبب ل أ ن ه مستنبط لا منصوص ل أ ن ه مستنبط لا لا منصوص طيب قال و قوني ولا نبيه من إ ي ش من زاد طيب ا ل آ ن ب يتكلم متى يكون القياس فرض ك ف ا ي ة و متى يكون فرض إ ي ش فرض عين قالنا القياس يكون فرض ك ف ا ي ة تمام فرض ك ف ا ي ة على المجتهدين على ج م ل ة المجتهدين فرض ك ف ا ي ة إ ذ ا قام هذه و ا ق ع ة حصلت تحتاج لها اجتهاد إ ذ ا قام به البعض من المجتهدين سقط ا ل ح ر د عن الباقيين و يتعين يصير فرض عين على من على المجتهد إ ذ ا احتاج إ ل ي ه تمام اذا حصلت و ا ق ع ة و احتاج للعمل فيها المجتهد يصير في حق فرض عين لماذا في حق فرض عين ل أ ن ه لا يجوز له التقليد لا يجوز له إ ي ش قال و يتعين أ ن يصير فرض عين على مجتهد احتاج إ ل ي ه يعني احتاج الى التياس متى كيف احتاج ايش رابط الاحتياج قال بان لم يجد غيره في واقعته هذه الواقعه و ا ل و ا ق ع ة و ا ل ح ا د ث ة بمعنى واحد يعني هذه الواقعه التي وقعت و ا ل ح ا د ث ة التي حدثت لم, لم يجد ايش؟ يجد لم غيره الان يتحدث لنا عن أ ق س ا م القياس القياس ينقسم الى جري تمام ينقسم ل ى خفي ل ا ح ظ لا بل نتكلم عن اقسام القياس القياس ينقسم إ ل ى قياس جري و الى قياس خ ف ي جري و خ ف ي ما الفائده من هذا ا ل ق ا س لا ل من ق س ا م القياس ا ل ج ل ي و أ ق س ا م القياس ا ل خ ف ي يعني ت ك ف ق د ببيانها تفقد ك ك ب ي ع جدا ل م و ا ض ح لما مما ا ل وضع في ت ك د ت ا ب ي ا ل ح ا و ل ا ل ح ا و ل الكبير ذكر أ ق س ا م القياس الجليل والخفي أ ث ن ا ء كلامه في القضاء تعرفوا لماذا ل أ ن ه ينقض قضاء القاضي إ ذ ا خالف القياس الجليل ي إ ا خالف ق ض ا ق ينقض ا الجديد س ي قضاءه وكل ما ينقض فيه قضاء القاضي لا يجوز ا ل ت خ د ي د ك ل ما يرقب فيه قضاء ا ل ق ا ر لا يجوز قليلا ا ذ ن ما هو القياس الجليل قياس الجليل تمام كل ما قطع فيه بنفي الفار ق أ و ما قرب منه اي شيء قطعنا فيه بنفي الفار ق تمام لفي فارغ قطعنا يعني قطع الفارق أ و ما خ ر ب منه بمعنى هذا او ما خ ر ب منه هذا معنى احتمال ت أ ث ي ر الفارق احتمال بعيد كل البعد هذا نسميه القياسي ليش ت فالقياس الجليل كل ما قطع فيه من ا ي الفارق او ما خرب منه أ ي ما خرب من القفع للغايه الفارق ب أ ن كان احتمال تاثير ا ل ف ر ق احتمال بعيد كل الاممم في كاهن الكبير قال أ ر ب ع ا لا تجوز في ا ل أ ض ا ف و ذكر منها ا ل ع و ر ة و ا ل ع و ر ة التي فيها عين إ ي ش رايكم ب ا ل ع م ي ة لان عميه ت ق ا ط على ا ل ع و ر ة من بابه ا القياس العمية العورة القياسها هذا لو قال واحد لا النصف انما ورد في العوره العميه يجوز هذا م خ ا ل ه ي ع ن ي ي ع ن ي ه ع و م ه ا س ي ا د ه ا ل ع م ي ة ع و ر ة و س ي ا د ة ا ل ع م ي ة ع و ر ة و س ي ا د ة ا ل ع و ر ة عين و ح د ة ت ر ى ب ع ي ن ا ل ع م ي ة العينيه يقول تمام ومثل ما جاء معنا ب ا ل مثال جاء معنا من ايش م ن من ايش ل ه فيما ايش تقدم معنا على كل حال مثل قياس الامعاء على العبد في الشرائع تقدمت هناك عندنا في مسلك الغاء الفارق, الفارق. إذن هذا. هذا نسميه قياس ق ي ا س ل ج ل ي د القياس الخفي ل خ ل ا ف ه يعني كل ما ليس قياسا للعلم فهو ا ل قياس ا ل خفي هذا هو ا اللي القاعد عليه تطفق أ ص ل ي و القياس ف ه ل الاجتهاد لا ينقبل عليه القاعد الاجتهاد لا ينقبل ل م ش ه اشتهاد؟ هذا اجتهاد و وهو ر قرأ ة يتطفق ي ق بالنظر إ ل ى قوته وضعفه قسمان جلي وهو ما قطع ي فيه بنفي الفارق أ و بالغائه اي بالغائه او ما قرب منه ب أ ن كان ثبوت الفارق أ ي ت أ ث ي ر ه فيه ضعيفا بعيدا كل البعد ف ق ي ا س ا ل أ م ث على العبد في تقويم ح ص ة الشريك على شريكه المعتك, المعتك الموزر ع ت ك ا ل م و ع د ك ه ا عليه كما مر وقياس العمياء على العوراء في المنع من ا ل ت ض ح ي ة ثابت بخبر أ ر ب ع لا يجوز في ا ل أ ض ا ح ي العوراء البين عوضها إ ل ى آ خ ر ه وخفي وهو بخلافه بخلاف الجلي وهو ما كان احتمال ت أ ث ي ر الفارق فيه إ م ا قويا واحتمال نفي الفارق أ ق و ى منه و إ م ا ضعيفا وليس بعيدا كل الوعد فقياس القتل بمثقل على ح في وقيل و ا ل و ا د قال ابو ح ن فيهما ة بعد ف خ ياي ل ف ي ه م الجلي والخفي غير ذلك فقيل الجلي ما ذكر في تعريفه والخفي بالشبه والواضح بينهما وقيل الجلي الأولى والتحريم والواضح القياس كقياس كقياس الجلي التعفيف المصاوي اليتيم في التحريم الضرب على مال على أكله بحرام والخفي و ا ل أ د و ل كقياس التفاح على البر في الربا ثم الجري على الاولين يسلك بالاولى كالمصاوبين وينقسم القياس علة <تصفيق> طيب. <هاي رآن> أقسام <تصفيق> أقسام باعتبار عله ا ل نفسه أقسام القياس الجري من خالف القياس الحاكم إ ذ ا خالف القياس الجلي ينقضي ق ض ا ء ه م ن فوائده ايضا أ ن كل ما ي ن ق ف فيه قضاء القاضي لا يجوز التقليد فيه لا يجوز لك ان تقلد أ ح د ا في قول ينقض بمثل قضاء القاضي هذا تمام قد قد يحصل الخلاف ركشوا معي قد يحصل الخلاف في قياس الجليا الخلاف الخلاف المسائد هل هذا خالف أم لا ركشوا هذا أم بعض هل هذا خ ا ل ف اقتياس جريئ او لا ن ق ا ر ب الغاش ج ر ي ا ه ولهذا نقول مثلا قاعدة إن هذا القاعده ة سجد في في الاجتهاد م وفي لا يقارب الاجتهاد م ا ل ه اذا لم يقارب الاجتهاد ل ل ش ي خ قال و هو أ ي القياس بالنظر إ ل ى قوته و ضعفه ي قشمان جلي و سوء او اجري و هو ما قطع و القطع هو اليقين فيه في هذا القياس بنفي ب إ ل غ ا ء الفارق أ ي الفارق بين ا ل أ ص ل و الفرق أ و ما قرب منه أ ي أ و الذي قرب منه ب أ ن كان احتمال ت أ ث ي ر ثبوت الفارق بعيدا ً كلا ً قال ب أ ن كان ثبوت الفارق أ ي ت أ ث ي ر ه فيه ضعيفا كل البعد مثل هذا مثال البعيد كل البعد قياس ا ل أ م ا ء على العبد في تقويم ح ص ة الشريك على شريك معتق الموسق و ع ت ق ه عليه كما مر يعني العتق بالسلايه ا ل ذ ي مر علينا معنا في الحديث إ ن م ا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم إ ن م ا ورد في من إ ن م ا ورد الحديث عنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ن م ا ورد في ماذا في, الع... في العبد و قشنا بالعبد ليش ل ما قال قال و كقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحيه الثابت بخبر اربع لا تجوز في الاضاحي و من جملتها العوراء البين عوض ر هذا قياس هذا يعني قطع فيه بالغالفه ذ ا ا قطع فيه ب لماذا غ ا ل ل ف لان العميه عوره وزياده ة ت ن ا م النبي يقول ا ر ب ع و لا تجوز الاضاحي من ا ل ع و ر و قلنا لكم على عين وحده والعميه عينين لا شك من باب هذا كما يسمونه قياس اولوي لأن س ي أ ت ي م ع ن ى أ ن القياس ا ل أ و ل و ي قياس ا ل ج ل ي ل قال بعضهم أ ن ه يشمل قياس ا ل أ و ل ى و ا ل م ص ا ر ب قال بعضهم أ ن ه يشمل قياس ا ل أ و ل ى فقط طيب قال وخفي يعني معنى باختصار كل ما ليس قياسا جليلا فهو قياس خفي قال أ ي قال بخلاف الجليد فهو يعني ا ل قياس الخفيه ما كان احتمال ت أ ث ي ر الفارق فيه إ م ا قويا قوي احتمال ت أ ث ي ر الفارق قوي هذه الصوره الثانيه اثنين احتمال نفي الفارق اقوى منه تمام واما هذه واحده اما قويا واحتمال نفي الفارق اقوى منه, احتمال تأثير الفارق قوي واحتمال نفي الفارق أقوى منه. واما ضعيفا لكنه ليس بعيدا كل لا كل البعد يعني نحن نقول باختصار كل ما ليس قياسا جريئا فهو قياس ايش خفي و انتهى كل ما ليس بقياس جريئ فهو قياس ايش خفي مثل ق ا ر كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القول قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في ماذا في وجوب ايش في و ش و ب القول、طمع. هذا قياس الشافعي هذا قياس خفيف ليس ي ج ر ولهذا يخالف في ابو ح ن ي ف ة قال وقد قال ابو ح ن ي ف ة بعدم وجوبه في ا ل ع ش في المثقف ل ه ذ ح ل ا ه تحتمل ا د ه تحتمل ا ه تحتمل ل ه م ل ا د ل تحتمل ا ت م ل ا د م ل ادله ت ادله ت ح ت ه ي ن ا م ن ا ل ت ع ر ي ف ا ل ت ع ر ي ف ا ل ج ر ي ت م ا ل ت ح ي ة ل ا ب ل ادله ت ل ا م ا تعريفين آ خ ر ي ن بيستر. قال و قيل فيه ما الجلي و الخفي غير ذلك هيا انظر التعريف الثاني للجلي قال و قيل انظر التعريف الثاني للجلي قال و قيل الجلي ما ذكر يعني ما قطع فيه بنفي الفارق و ما قرب منه و الخفي هو الشبه يعني قياس الشبه هو الخفي و الواضح بينهما إ ذ ا هذا قسم الى كم اقسام فهذا اقسام الجلي و هو ما قطع فيه بنفي الفارق و ما قرب منه والخفي قياس الشبه والواضح ما بين القياس الجلي والقياس الخفي هذا القول الثالث القول الثالث هذا القول الثاني القول الثالث في تفسير الجلي والخفي قال الجلي هو القياس الاولى كل قياس اولى فهو قياس ايش جلي والواضح هو القياس المساوي والادون ا هو القياس الخفي اذن قال وقيل الجليل القياس قياس ا ل أ و ل ى قياس الضرب على ت ا ف ه في التحريم والواضح ا ل م س ا ر ك قياس ا ح ر ا ك مال يتيم على أ ك ل ه في التحريم والخفيل أ د و ا م قياس التفاح على البر فرنبا صارت ك م ش ه غير طيب ق ا ل ثم ركزوا معي تمام ثم الجلي ج على ا ل أ و ل ي ن يعني على القولين الاولين على القولين القول الأول اما عرفنا الجليه بانه ما ق ع فيه بنفي ا ل ف ر س او ما ضرب منه قال يصدق بالاولى كالمساوي يعني يصدق بالاولى وليش يعني القياس الاولى وقياس المساوي يعتبر من القياس ليش、الجلية. يعتبر من القياس الجلد هذا هو تقسيم القياس باعتبار ماذا باعتبار قوته ي ش وضعفه ا ل ا بنات إ ل ى تقسيم آ خ ر ل ل ق ي ا س باعتبار وجود ا ل ع ل ة وعدم وجود العلم باعتبار العلم ة هل ش مشتحوا ت ح و السبورة ا بي السبورة أ و ل نوع من أ ن و ا ع القياس ق يسمونه ا ي س قياس العله ما معنى قياس العله هو الجامع, الجامع هو العله نفسها العله نفسها هي المعنى الجامع وفيه قياس يسمونه قياس ل الدلاله الجامع ما هو الجامع الجامع ليس العلم و إ ن م ا هو لازم العلم اثر العلم حكم الله حكم العلم لازم العلم اثر العلم حكم الله حكم العلم تمام اثر العله حكمه ليش حكمه ليش ح ك م ا ليش ع العلم ل ل م أثر حكم حكمه ليش بعدها في <تصفيق> قياس ماهي فيه ع ل ة أ ب د ا ي س م و ن ه القياس في معنى باص هذا ما يشتمل على ع ل ة ابدا ايش ي ش ت م ل هذا هذا ي ل أ ن الجوامع أ ك ث ر من ا ل ف و ا ا ل ج و ا م ع أ ك ث ر من الفوارق فهذا ينظر فيه الى إ ل غ الغاء ء ا ف ا ر إ ل الفارس هذا هو إلغاء الفارق وبحث تمام المناط أنقيح ي ت تمام تمام ل إلغاء الفارق المناط الحجري م معنا أنقيح أنقي تمام هذا تمام ي س م و ن ه القياس في المعنى ا ل أ ص ل ك ل ا م ا في عنده د ن ل ت امام مؤسسين امام الغزال ي وسبع فخر لنظال ان ط ر ي ق ة الجمع بين ا ل أ ص ل والفرع إ م ا ب ا ل غ ا ل فارغ و إ م ا باستنباط معنى الجامع صارت كم هذه أ ق س ا م ع ن ه ا طيب أ ش د ه ا و أ ص ع ب ه ا هو القياس الا الجمع فيه يكون اما بلازم ا ل ع ن م و اما في ا ث ر العلم و م اما في ل بحكم العلم هذه، لازم أثر من حكم ليش؟ حكم العلم و خير من توسع في امثله قياس ا ل د ل ا ل ة هو الامام الخزاري على رحمه الله تعالى في كتابه شفاء شفاء القريب في كتابه شفاء القسم له فيقراون وينقسم القياس باعتبار علته إ ل ى ث ل ا ث ة أ خ ش ا م قياس ا ل ع ل ة وهو ما سرح ما سرح فيه بها لان أ ن ك الجامع فيه نفسها ك أ ن يقال يحرم النبيذ كالخمر ل ل إ س ك ا ر وقياس ا ل د ل ا ل ة وهو ما جمع فيه بلازمها ف أ ث ر ه ا فحكمها الضمائر ل ع ل ة وكل من ا ل ث ل ا ث ة يدل عليها وكل من ا ل أ خ ي ر ي ن منها دون ما قبله بدلاله ة الراحية الفاق فالأول يقال النبيذ حراق كالقمن بجامع كأن و المشتدة ي ل ا ز م ة ل ل والثاني يقال القتل بمثقل القوضة القتل الإسم إ س ك كأن ا بجامع يوجب بمحدد ف ه و أثر ا ل ل القتل العمد العدوان والثالث ع ة وهي يقال كأن يقطع ا ل ج م ا ع ة بالواحد كما يبطلون به ب ج ا م وجوب الديه عليهم بذلك حيث كان غير عمد وهو حكم ا ل ع ل ة التي هي القطع منهم في المقيس و ا المقيس ل ل عليهم ق ت منهم في و ح ا ش ل ذلك استدلال ب أ ح د موجبي ا ل ج ن ا ي ة من القبض والديه الفارق بينهما العمد ع ا ل آ خ ر و القياس في معنى ا ل أ ص ل وهو الجمع بنفي الفارق ويسمى بالجلي كما مر و بالغاء الفارق و بتنقيه المناخ قياس البول في إ ن ا ي وصبه في الماء الراكد على البول فيه في المنع بجامع لا فارق بينهما في المقصود ا ل م ن ع الثابت بخبر مسلم عن جابر نهاها ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم عن ان أ ن يبال في الماء الراكد ص ا ل ل بعد ذلك سيقسم القياس ا ل آ ن باعتبار علتي ث ل ا ث ة أ ق س ا م وهذا القياس أ ي ض ا مهم جدا حتى تتعرف على أ ن و انواع ع العلتي تتعرف حتى م خلال الأصل هذا كيف يجمع بين ل ف فإنه ر تارث ق ي ج م ب العله ن ف س ا وتارث اليجمع بلازمها وأثرها وطفنها وتارث الفرق اليجمع بالغالش الفرق قال وينقسم القياس باعتبار علته ث ل ا ث ة أ ق س ا م قياس ا ل ع ل ة وهو ما صبح وهو ما صبح فيه بها كل ما صرحنا في القياس هذا ب ا ل ع ل ة تمام كل ما صرحنا فيه بها يعني ب ا ل ع ل ة تمام يعد هذا القياس تمام قياس ع ل ة وهنا يعني اختلفوا في قياس ا ل ع ل ة هل ا ش ت ر ط في ا ل ع ل ة هنا أ ن تكون و ص ف م ن ا س ب أم مطلقا ل ع ل ة هنا ظاهره ك ل ا م ي ك أ ن ه مطلق ا ل ع ل ة سواء ك ا ن ت وصف مطلق ن تكن مناسب ا واحد س ب بجي بيقول أو وصفة لم لي ي إيش ب ا ف ر ي ا أستاذ ا ب ن ل ع ل ى ما تقول لنا الآن ا تقول ق ل ب ي ا س المعنى و ق ي ا س العلة أقول ل كانه ق ي س م ع ى و قياس م ط ل و ل ا و ل ا ع ل س لان قياس المعنى كما ظننا لكم هو القياس ا ل م ج ت م ل على الوصف ة ا ل م ن ا س ب قال ب أ ن كان الجامع فيه نفسها هي ا ل ع ل ة ا ل ج ا م ع ة واضحه ذكر ان يقال يحرم النبيذ كالقمر ا ل إ س ك ا ر واضح ل ن ا ل ع ل ة هنا ا ل إ س ك ا ر هي التي جمعت بين الفرع و ا ل أ ص ل الثاني ركز معي وهو ا ل أ ص ع ب شوي ركز ع ي الثاني منها دقه وقياس ا ل د ل ا ل ة ياسر ي ش ا ل د ل ا ل ة وهو ما جمع فيه بلازم ا ل ع ل ة ف أ ث ر ه ا فحكمها لازم ا ل ع ل ة أ و أ ث ر العله او حكم ليش ا ل ع ل ة التعقيب بالفا العاقل بالفا يفيد ان ه كل م ر ت ب ة أ د و ى أ د و ى من ما بعدها اعلاها لازم ا ل ع ل ة يليها أ ث ر ا ل ع ل ة يليها حكمها حكم ا ل ع ل ة قال الضمائر ل ل ع ل ة لا عمنا ق ا ل بلازمها ايه ا ل ع ل ة ف أ ث ر ه ا ايه ا ل ع ل ة ف ح ك م ه ا ا ل ع ل ة قال وكل من الثلاثه يدل عليها يعني يدل على ا ل ع ل ة وكل من ا ل أ خ ي ر ي ن منها دون ما قبله ب د ل ا ل ة فهذا يقول واحد يا أ س ت ا ذ طيب اجمع ب ا ل ع ل ة ل ي ش اجمع بشي ليش اجمع بالدلاله كنا قد يكون وجه الشبه إ ن م ا هو في اللازم قد يكون في وجه الشبه إنما هو إنما الشبه إيش إ ن م ا هو في الحكم في الاثر قد يكون ياتي بهذا القياس بقياس ا ل د ل ا ل ة حتى يحج الخصم ل أ ن ه ليس كل قياس ي أ ت ي ب ه ي ق ص د ه ل س ت د ل ه ل لا قد يكون يحج خصمه ي أ ت ي ب ه في المناظرات تمام قال لنا ف ا ل أ و ل قال وكل من الاخيرين منها دون ما قبله و بدلاتها ركز على القياس ا ل أ و ل كان يقال النبي حرام كالخمر قال ا ل ع ل ة هي بجامع ا ل ر ا ئ ح ة ا ل م ش ت د ة هذه ليست ع ل ة هذه لازم العله ل أ ن ه يلزم من وجود ا ل إ س ك ا ر وجود الرائحه المشتدة وهي لازمة للاسكار تمام يلزم من وجود الاسكار وجود الرائحه للاسكار اذا و د ت ا ل ر ا ئ ح ة المشتده و د الاسكار اذا انتمت انتم الاسكار طيب هذا سمعناه هذا ل ل ا ز م لازم العله كما يقول ابن قاسم سواء كان لازم عقلي أ و عرفي هذا لازم عرفي في العاده خ ج ن ت به ليس لازم عقلي هذا و سواء حتى لو كان لازم شرعي حتى لو كان لازم, لازم شرعي كذلك طيب قال و الثاني ايش الثاني اثر ا ل ع ل ة الثاني اثر ا ل ع ل ة ركز معي انا اقول, إيش ما أقول؟ يوه القتل يوه تمام يجب القوه في القتل بمثقل قياسا على القتل بمحدد ب ج ا م ع وجوب الاثم اليس القتل المثقل فيه اثم لك والقتل المحدد فيه اثم اذا يجب ي القصاص لانه م ش ت ر ك ما إيش الجامع المشترك بينهم اثر ا ل ع ل ة وايش اثر ا ل ع ل ة يلزم من اثار ا ل ع ل ة وهي التي هي القتل العبد العدوان من آ ث ا ر العله ة إيش شيء لذلك ناتي ذ ا لنا لأن القتل ي به لنحط خصومة ي ش تقولون القاتل بمثقل ل أن أ آثم ي ش آثباً؟ آثم بمحدد بمحدد خلونا يقام اقصاص كما عندنا القتل به به ون... قاتل... عم... كما عندنا القتل لمن عليه قال اسمع قال و الثاني ك أ ن يقال القتل بمثقل يوجب القوى ده كالقتل بمحدد بجامع الاثم وهو أ ث ر ا ل ع ل ة التي هي القتل العامد اله ش العدوان الثالث حكم ا ل ع ل ة الثالث حكم, ليش؟ حكم العله حكم ا ل ع ل ة تمام طيب من, من الاحكام الثابته للعله من ا ل أ ح ك ا م ا ل ث ا ب ت ة ل ل ع ل ة التي هي القتل ت ي هي ا ل القصاص إ ذ ا كان عمد الديه إ ذ ا لم يكن عمد تمام هذه الاحكام ا ل ث ا ب ت ة للعلم القصاص إ ذ ا كان عمد تمام عدم وجوب القصاص إ ذ ا لم يكن عمد طيب اسمعوا لك ركزوا معي لو أ ن ج م ا ع ة قتلوا شخص اشتركوا في شخص الا يقتل هؤلاء ا ل ج م ا ع ة بقتلهما بالشخص أ و لا نعم يقتلون أ و لا تمام ممتاز جدا يقتلون هذا بالاتفاق قال سيدنا عمر لو تمالها اجماع الصحابه عليه اهل صنعه لقتلتهم به هذا بالاتفاق、اتفاق. طيب الان لموضع الخلاف طيب جماعه اشترقوا كلهم قطعوا يد واحد <تصفيق> مش قتلوه قطعوا يده هل نقطع يديهم كله؟ كلهم؟ نقيم عليهم قصاص ها ن ق ي م عليهم قصاص نقول نفترض ق و ل يا سمع ن لو ان ف ت ر ض الجماعه ان ة ك ل م هؤلاء قتلوه يعني قطعوا يده خطا ن أ ل ي س ستجيب عليهم الضيق جميعا كل واحد ديه؟ أ م ا يشتركون في د ي ق واحد منهم ديه؟ إ ذ ن يجمع لهم ي اختصاص لماذا لانها تجيب الديه تمام ا من قال والثالثه كان يقال يقطع ا ل ج م ا ع ة بالواحد شفوا يقطع ا ل ج م ا ع ة بالواحد ج م ا ع ة ق ط ع و ا واحد يقطعونه ب كما يقتنون به هذا ا ل أ ص ل إذن الجامع قال بجامع وجوب الديه عليهم بذلك حيث كان غير عمل لو كان غير عمل بتجيب عليهم الديه اذن ي ج ب ع ل ي ه م الاختصاص الا كان عمل وهو حكم ا ل ع ل ة التي هي القطع منه م قطع منه م في المقيس والقتل في المقيس عليه ه ي ا ل ع ل ة ومن أ ح ك ا م ه ا وجوب ا ل ق و د ي في ا ل ع م د ووجوب ل ع ش ووجوب الديه ت في ل ع ش في القطع قال وحاصل ذلك استدلال ب أ ح د من وجبي ا ل ج ن ا ي ة من القوى و د ي ه الفارق بينهما ا ل ع م د على ا ل آ خ ر بس طيب هذا ن ش م ي ه ايش حكم العناء هو مرتبة, آخر, آخر, مرتبة. هو آخر, هو اخر مرتبه على كل حال انت تريد تعرف ايش ا ل ف ا ئ د ة من قياس ا ل د ل ا ل ة قياس ا ل د ل ا ل ة في الاقرب يكون قياس شبه شبه شبه ليش؟ الشبه اقرب اقرب طيب تمام؟ انا الى قياس ليش؟ أقرب الى قياس、الشبه. قياس ليش؟ قياس, قياس الدلالة ليش؟ بعد هذا لا بندين القياس الاخير ايش هو هذا القياس في معنى الاصل وهو الجمع بنفي الفارق ه ا معنى نفي الفارق الغاء ا ل ف ر ق لماذا انتم ذهبتم الى الغاء الفارق قلنا ل أ ن الجوامع اكثر من الفوارق لهذا اهتمينا بالغاء الفوارق فقط قال والقياس في معنى الاصل وهو الجمع بنفي الفارق ايش س م ى بالجليد قياس الجليد اثنين الغال فارق مسلك من مسالك ع ل م ايضا تنقيح المناط أ ي ض ا ي س م ب هناك من جعل الغال فارق تنقيح المناط قسمه تمام、آه. تمام طيب قال كقياس البول في إ ن ا ء وصبه في الماء الراكد على البول فيه بجامع أ ن لا فارقه بينهما في مقصود المنع لا مانع من الغرب من المقصود الثابت بخبر ا مسلم عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ان عن, عن ان ي ب ا ل في الماء ل ع ش ق ن ان ي ب ا ل في ا ل م ر ا ق هذا اذا ل ق ي ا س في معنى الاصل يسمى ب ا ل ج د ي الغال فارق تنقيح, تنقيح المراه هذه كلها يسمى ايش يسمى بها القياس في معنى, ليش في معنى الاصل القياس في معنى الاصل تمام القياس في معنى الاصل تمام ه ن ا ا ن ت ه ن ا م ق ي ا س انتهي ا ل ا ش انتهي القياس صارت اليوم ارث ل ا ث ه اركان اركان المقياس مسالك العله الاعتراضات الوارده على ا ل ا خ ت ب ا ر هكذا بنسويها ا ن ي ا الان نسوي الاختبار اربعه اقسام الاسم الاول ب ا ر ك ا م ق ي ا س س ؤ ا ل ث ا ن ي في مسالك العله س ؤ الثالث في الاعتراضات ها خوادق سؤال رابع سؤال تطبيقي كل واحد عليها خمس تعشر درجه واشياء تعلل عندنا م ه م ة جدا انتبه تمام س ا ت ع ل ل وان شاء م عليه نحن ان شاء الله أ حبكم جميل تكون معكم محاضرتين تبدا معنا م ح ا ض ر ة السبت ومحاضره ليش الاثنين محاضرة ا لخصنا ش ب ت ومحاضرة ا ل ا ل ا ع ت ر ا ض ا ت كما يرى التاج السبكي ترجع الى سبعه انواع سبعة ه ا ي س ب ع ة انواع سواناها في جدول اول شيء ذكرنا النوع الاول ا ل ن و ع الثاني الخمس الانواع ا ل م ت ع ل ق ة بمقدمات القياس سواناها في جدول م ق د م ة القياس الاعتراض ثم انا عرفناها دقنا ايش وهكذا دقنا تعريف ع لك طيب نشيء ب الامتلاف ما في يختاته بعد ذلك ذكرنا لك نص كلام ت ا ج د ي ن الشبكي في رفع الحال كله كلام ت ا ج د ي ن الشبكي ا ل س ن د في هذا التقسيم ذكرنا لك ذكرنا لك نص كلامه كله وعلقنا على قوله التركيب وذكرنا مركب ا ل أ ص ل وما تعلق به هذه ا ل أ ر ب ع اوراق ل أ تمام صوروها راجعوها ب د ق ة استشكلوا فيها تمام ستكون محور محاضراتنا ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله بنناقشها بنتعرف عليها تمام تشرحها لكم تمام ع ب ا ر ة عن مراجعه للقوادح وبابق لاركانها التأس نجي لك ذ و و ق ل لك ناك هذا متعجق عندك م ش ر و ط ا لاركان ع ل ة ك ذ هذا عندك م ش و ط العلة ذ وكذا ع د ك مشروط ا ل ع ل الله خلص ة كذا وكذا وهاكذا ان شاء ياك هذا د ا م ف أ ن ت الذي ستزعلهم هذه ا ل ا ف خ ا ص الذي م ش ت ر ى لها لمن من الجمال ن ة ان شاء الله اختبار بيكون اول اختبار لك يعني يوم السبت يوم السبت يعني واحد شعبان واحد شعبان سيكون اختبار ليش؟ نشوف ا ح د شعبان يعني ا يوم ل س السبت واحد يوم ن ا ا خ ت ب ر يوم خميسة و السبت ح د اشعبان متى ف ت ب د أ الامتحانات يعني أربعة شعبان. أربعة, شعبان اربعه شعبان فيكون اختبار الرسول و ب شعبان ع يكون ا واحد منكم يدرس بجديه الاعتراضات ما بنترك شيء تمام اليوم عندي م ح ا ض ر ة عندي القانون ويوم السبت باعطيكم انا ا ل ت ح د ي د بقولكم ل اين داخلي اول و ر ق ة هذه د ا خ ل ة داخله الخاتمه حق اليوم داخلي ل أ ن أ ن ا حين ما أ ص ل س أ ق ف ز ه م إ ل ى الخاتمه لان الخاتمه مهمه جدا بادرسهم لماذا الخاتمه ل ح ي ن أ ص ل تكون خ ا ت م ه هذه د ا خ ل ة يعني يقين الخاتمه اليوم داخله يمكن نصلع لها عندهم إلى الى د ا و عند د فساد, فساد لا من ب ع فساد الوضع يمكن م ا ندخلك الاختبار أنا الإنصبار بدأ ي ع وفي الغالب نسوي الاختبار موحد ا ل بأقول ل ك م د ر و ا د لا يدرسون الى هنا وما نعدل ب ا ل ا خ ت ب ا يمكن يكون الى فساد الورقه اما هذه الورقه فتدخل عند الكل يعني ما استملت عليه بيدخل عند ت ك ف ي ك للاختبار تعينك, تعينك في الاختبار ت ع ي ن ا ك في ح ا د عنده شيء لا احد يريد ان يكون حاجة في شيء